ما أسمي بصادق بالجزالي للإخبار الحقوق ترحي عدي نسخة شوفكم يا احبابنا ويا كل غالي تسعد العين وسعادتنا ه ن ي في ا ج ت م ا ع ا ل ع ا ئ ل ة و غ ل الغوالي فرحه يا كنها ع ي د ا 「なめてるしゃもり」<音楽>「つ عد كل غالي」<音楽>「ل ا ن ن ا ا ل ن ا ي てれ حاصر しゃああああああああああああああああああああああ 「ありがとうございました」<音楽>「ありがとうございました」「あとした」「ありがとうごした」「」 فيهم سجيه ارحنت وشن شامه في المعالي نجمهم ساطع وشاشع نور الريه مرحبا ت ر ح ب صادق بالجزالي عذبارك ل حواسطا و ا س م ضيه ع ز و ي ا راسمالي حي م ع ن ت ن ا وشرفنا م ج ي عزوت الشجعان وكروم الرجالي فعلهم يشهد لهم في كل هيا وباشمل أ ه ل الطناخه والفعالي ل بتم ارقابها فوق الثريا هايلين العز من أ و ل وتالي أ ه ل مجد ا ن ختام العود مع صفر ا ل د ل ا ل ي للضيوف وكل من شرف مجيه ذ ه هلا المصطفة الظلام الحقوق المحفوظ يا بار قلنا حواسطل واسم يا يا يا عزمتي راسمالي في ترفي وغير وتوزي ضي حي مجي ونشر وشرفنا من عد لبنا